تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى نوليه ما تولى ونصله جهنم وسات نصير إن الله لا يغفر أي شركا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا آلِهَةً وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا لَّعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا أَتَّخِذُ مِن عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّسْرُورًا ولأ ظلّنهم ولأ ملّنهم ولأمرنهم فلا يبتكون آذان الأعناق ولأمرنهم فلا يغيّر خلق الله وَمَن يَتَخِذ الشَّيْطَانَ وَلِيًا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَد خَسِرَ فَقَد خَسِرَ خَسْرَانًا مُبِينًا